بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب حِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تحلوا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق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 ولي طهيركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون. وَالْقُرْآنُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقُهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا نقول ولا يجرمنكم شنئا قوم على فَلَا تَعْدِلُ إِعْدِلُهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لا كفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عمواضعه ونسوا حظا يحرفون الكلم عمواضعه ونسوا حظا مما ذكروه Wala tazal tattaliju ala khainatim minhum illa qaliila minhum faafu ranhum wa sifah Inna Allah yuhibbu almuhsineen ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 Ya ahla al-kitab, Qad jaa akum Rasuluna yubayin lakaum kathirah min ma kum min al Yubayyin lakum kathiraan mima kentum tukfoon min alkitab wa ya'foo an kathir Qad jaaakum min Allah nurun wa يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه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 بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير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 وَإِنَّ لَن نَّذْقُ لَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 قالوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قال رَبِّ إِنِّي لَا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 أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا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 untuk menghidupkan oleh mereka dari penyakit yang terjadi di mereka dan mereka adalah penyakit yang terjadi mereka ingin menyebabkan dari mereka dan mereka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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 Inna Allaha yubul muqsitun, wa kif yuhkmonak wa andah muttoratu fiha hukm Allahumma yetollon min bagdizalik, wa ma ulaik إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَتَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ولو شاء الله لجعلكم أمم توم واحدة ولا كلي بل وكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 untuk ato ber Coastal hadhhut berstandar oleh Allah. Ya jika превai chor Arrow, Yo angels Al-Jahil Ha'ita s وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقوم Yah! Kalian yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Sebagian Inna Allah la yahdi al-Qawm al-Zalimin Fetarallذien fi قلوبihim maradun yusارعون fihim Yقولون nakhshan tussibena dairah Fasallahu ain yatiy bil Fathi atau amri min ighdhih, f yusbhu'ala ma asar fi anfusihim nadimin, w yqoolu al-ladin amanu Ilahina aku semu bila jahd aimanim innahum la maghum habiqt aamaluhum faasbhu أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلاّم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء Allah wasi'ul alim. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu wa الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.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 Uliyah ahla al-kitab haltaqumun minna illa an amanna billahi wa ma unzil ilainna illa an amanna billahi wa ma نزلا الينا وما انزل من قبل وان ان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ والخنازير وعبد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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطان يوفق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة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 Ya ayuhah Rasul, belilah ma'anzil ialahmu dari Rabbmu, walaupun engkau tidak melakukannya, maka engkau telah menghantar suratnya. Allah mengampuni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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 Lقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى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 Allah Bercir bila yang mereka lakukan. Sudah kafir orang yang berkata, Allah dan Yesus Kristus anak Maria. Yesus berkata, anak Israel, Allah tuan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 والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ عِيرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَمُوا مِنْ قَبْلِ dan tidak berhubungan oleh kawasan yang telah menjelaskan dari sebelumnya Dan tidak berhubungan oleh kawasan yang telah Lugun yang kafir dari bani Israel, atas lisan Daud dan Isa bin Maryam. Itu kerana apa yang mereka katakan. Mereka tidak menasihati amanat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 لا تَجِدَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا مِلَّتَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ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 Yakulun Rabbana manfaatkan kami dengan syahidin, dan kami tidak percaya kepada Allah dan kami tidak mendapat kebenaran dan kami tidak mengaku dengan فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 لا يأخذكم الله باللغ ايمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعم عشرة مساكين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 Innama yurid syaitan ayi yuqab بينكum العدا وتوالب الضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات jika bertakwa, amanu, dan beramal salihat, lalu bertakwa, amanu, lalu bertakwa, apsenu. Allah menyayangi yang Ayuhah الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمٍ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ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 Allah aziz zintikam. Uhih la kum caydu l bahri wa taamuh meta al kum wal ssiyarat wa hurma alai kum caydu l brr Jālallāhu al-Ka'bah al-Bait al-Haram, qiyam al-l-nās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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم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 ぜひ kemudian Aufsabeg Rawatール sont dupont entertains nada oда oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda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 ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما Fi yuqsiman bil Allah lishahadatuna ahaq min shahadatih ma wma'atdina inna idzallmin al-ghalimin, zhalik adna بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 Izqal al-Hawariyuna ya عيسى ben Meryem Hel yastatiyah Rabbuk an yunazil علينا Mائدة من السماء Qala attaq Allah in kuntum mu'minim Kauon, nurihuk an, kula minha, watum, in, nukulubna, wanaglama, an, qad, cedqatna, wanakuna, alaiha min al-shahidin. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إيدا من السماء تكون لنا عيدا Takunulana ayat l awalina wa akhirina wa ayat minka warzukna wa قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قُلُوبِي لَا يَعْلَمُ مَا يكون لي أن أَقُولُ وَلَا أَنَا الْعَالِمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا أَنَا بِضَارِّهِمْ kau tahu apa yang aku katakan, dan aku tahu apa yang kau katakan. Kau tahu apa yang aku katakan, dan aku ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وَأَنَّ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ